بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ تَنزِيلُ الْكِتَابِ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 اللهَّهُ الذي قَلََ السَّماواتِ وَالْأَقض وَمَا بَيْنَهُماَا فيِي سِتَّةِ أيام فيِي سِتَّةِأَّ لثُم مسْتَوىعَ الأرْشْ مَا لَكُمْ يادُونِهِ من مولَلّ من وَل شَفِي عَِّ فَل تَتَذَكَّرون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 117. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 118. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون 124. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 125. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. 129. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 120. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا 121. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 122. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا, بها إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 111. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 112. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُنْقِضُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ اخْتَلَفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات